لما قلنا بكره احلى لا ما كانش كلام اغاني واما جي بكره فرحنا ولسه جايه حيم Du اللي فينا يطلع على الوشو شويبا علينا ولو يندي لما تلمع بالجمال اللي ملينا ده مكاننا وده زماننا ووقتنا طول ما فينا نرح نفرح ونعيش ما في الحياة دي طول ما فينا خيلها نسرح ونعدي نجوم الليالي طول ما نقدر نعمل أكثر من كده تايلو فودز الدنيا ليها طعم جديد